بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملد حكيم خبير الا تعبدوا الا الله ان لَنَا لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى مَنْ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا يَسْنُّنُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ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 لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحدث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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ اِكَلَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَالضَّ يقم به صدرك ان يقولوا له لا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ كَذِبٌ وَأَنَّهُ لَا يُصْلَحُ الظَّالِمُونَ انما انزل بعلم الله وان لا اله الا الله فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وان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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ إِسْمَاعِيلَ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 أولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهادها اولئك الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 إِذْ كَانَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِي بَل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُهَا وَأَن أنتم لها كارهون ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ان أجري إلا على الله وما انا بقارض الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني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 أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرين اعيونكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم ان ذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قُل إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدْتَ تو ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتره قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء ام مما تجرمون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 معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصمنا اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 لا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ هُبِطَ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنَّ مَنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنْ అదే బుల్ కమిగను ఇల్లె మ قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَقَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ఎన్ని బరీ ఉ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 قريب مجيب قالوا ويا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتى هانا اتى هانا ان نعبد ما يعبد اباءنا واننا لفي شك كَم مِمَّن تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام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 لِقَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتا اليد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البين وأنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ولم ما جاءت رسلنا لوطا ابهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هل بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفه أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أَوَلَا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ واسر بي اهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء اَمْرُ نَاجَعْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 اخوف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين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 او ان نفعل في اموالنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد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 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولولا رحمتك لرجمناك وما آمنوا تَعَالَيْنَا بِعَزِيز قَالَ يَا قَوْمِ ارْهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيق ولمّا جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها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 وانقصه عليك منها قائما وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم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 انما اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما ان اخره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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد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 اننه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا إِلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ طَبِعِلْكُمْ أُلُوبَ قِيَّتٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُولِ سُلَيْمَانَ ثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَعَلَ أَكْثَرَهَا بِهَذَا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ